ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لضوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِحَقٍّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ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 ذكر بالقرآن من يخاف ويعين